Katakanlah tentang apa yang disebut dengan ilmu alat. Ilmu alat ini adalah alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melayani syariat. Contohnya, Al-Quran. Anda tidak memahaminya? Memahaminya dengan benar kecuali anda mempelajari bahasa Arab. Jika anda mempelajari bahasa Arab, anda و الرجال دوت آلة للحكم على الاحديث ان الحديث دوت يعمل بيه ولا ما يعمل شديه علم اصول الفقه آلة للوصول لايه؟ للاحكام فمن غير اصول من غير اصول فقه ما غير اصول فقه تمام غير اصول فقه العلوم ديت دي مش مقصودة لذاتها ولكن مقصودة عشان تبقى مكملة لواحد من العلوم الاخرى او تستخدم في العلوم الاخرى زي الاشهر الامثل اللي انا وقتها دي المصطلح واصول الثقل واللغة دول اشهر ايه العلوم عشان كده معاكو المنظمة فيها اصول ومصطلح طبعا معاهم مقاعدة ثقية ومنظمة تانية فيها الامنة اللي منهم كلتهم اطبع تستكيبوا يصراحة تانية فقد الامنة ديها فاشغل احكام الهمزة بس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 فدي القواعد بتاع الكتابة لو ما أنت اللي هتكتب لكن المصطلح قصة ثانية، أو المصطح قصة ثانية، أو المصطح قصة ثانية أيوة المصطح ده مكتوب بالطريقة الطبيعية يعني، مش كل المزادر في المصطح مكتوب بالطريقة العظيمة بس مش معناه أنه هو قبل حاجة، والمصطح حاجة تانية بيه اختلافات بسيطة يعني، إنت هتكلم في قصود الفقر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 ما تشاء بقى دينك ما كناش طيب صور الفقهاء وقلنا ان هو أداة لتعلم الفقه مش لتعلم الفقه هو أداة لاستنباط الأحكام يعني كل الأحكام الفقهية عشان نطلع بحكم زي مثلا حكم الماء هل هو ظاهر ولا لا هل اللي يطهر غيره ولا ما يطهرش غيره لو فينا نجاسه كيف تزال عشان نوصل للحكم له محتاجين الدصول ماشي ايه ما اصلح قوي مش برقى عشان الدرجه دي هو ايه اللي كده يعني لو حد نقص مثلا ممكن, ممكن. مش عارف بس نحس كده ان نقول ده عشان مش عارف الكلام ده kamu mesti betul, kalau <laughs> sebenarnya. Kalau sebenarnya, kalau ada. Jauh dari alam نعم مش مساعدة وانتا دخلوا اصول فقه انتا دخلوا يعني عن اصول الفقه <تصفيق> مش اصول الفقه <تصفيق> ده ديكو الكتاب اللي جاي ده الموخص يعني اللي بعد دي ده اللي هو مقتصر عني بان شوك باقي ما بقى, بقى. <تصفيق> بقى تخلص ولا ينطل <تصفيق> يعني اخلص ده بقى وراءات دوله نوعات ولا ينطل <تصفيق> طيب فناقش بقى بعض العلماء السؤال اللي إبراهيم ده بيقول الناس تبدأ تدرس الفقه ولا القصول بما ان القصول مؤدية للفقه يبقى ما نتبرسش فقه هلا ما اختلص القصول بعض الناس قال كده وبعضهم قال طبعا احنا ممكن ندرس الفقه من غير الحاجة للقصول يعني انا مش مهم ابقى عارف وما وصلوا للحكم لان دين بس الكلام ده في الاول بس بعد شوية لما يجينا اختلف انا اوصل بطريقة واشي اوصل بطريقة تانية أنا اتبعت طريقة أصولية وإنت اتبعت طريقة أصولية ثانية واحد فينا أرجح من الثاني وممكن واحد بقى يتخرق يتبع سكة ما أتوصلشي ويقولك أنا أوصلك للحكم منعشين زي كده فقتلوا أنفسكم الجال فين دي لما تابوا ربنا هيتوب عليهم فيقتلوا أنفسكم عادوا الآن ثم تقول من الله قال مثل قومه فتاب الله عليكم فتوبوا الله فتوبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ده يتطبع على الناس يعني توقع لهم مما توقع نفس؟ تلناس أو ده مش نصه فتوبوا لبريكم أمر فاقتلوا أنفسكم أمر من زي بعض زي الحل مية مية وده خير لكم متخش الجنة ومقراطن صبر صبر او ده بقى ايه ضرر عدم معرفة الاصول ده في اخ طلع عليهم كده في محاضر طلع يقول كلمة عن التوبة فهم ايه للآية ديه في النص يعني يسر شرع من قبلنا او هنجي بقى نقول بآية ده شرع من قبلنا هل يحتكم به ولا ما يحتكمش به يحتكم به في حالات وحالات لا ده الاصول بقى امتى نستدل بالآية دي وامتى ما نستدلش بيها حتى ولو آية عارفين إن هي ثابتة كملوا على ده قلنا المشكله استنى ايوه تمام طيب ف خلينا بقى في حكايه ايه نبدا بالاصول ولا نبدا بالفكره فا استقر الناس على ان الانسان مش محتاج للاصول في بداية الطلب خاصةً في فرض الأعيان لأنه أصلاً مش مقابل بالأدلة ولا قد تستنبقها ولكن بعد فرض الأعيان أو بعد معرفة المسائل جمالاً لو هيبدأ يستنبط هو الأحكام لازم يعرف أصول الفقه فيبدأ يعرف أصول الفقه من ساعة ما يعرف الخلاف طيب من ساعة ما يعرفه بقى فلان خالف فلان عشان مش عارف ايه عشان مش عارف ايه دي دي كانت أصول تمام؟ طيب يعني هي أصول الفقه بقى؟ طبعا هو متركب من كلمتين زي ما صاحر الورقات بيقول كده فالاصل هو ايه؟ اللي غيره بيتبني عليه، اصله؟ الاصل يعني اصول دي جمع اصله باصل ما يبنى عليه غيره، الفقه، يبقى اصول الفقه معناها هو ما يبنى عليه الفقه ماشي؟ يبقى كل حاجة توصلنا للفقه اللي هو الاحكام هي دي اصول الفقه تعاليه الفقه هو ايه؟ هي الأحكام الشرعية الفقه والأحكام الشرعية. لا ليس كلمة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلاتها التفصيلية. تاني الأدلة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلاتها التفصيلية. نفصل يعني إيه فقه الأوجه؟ أحكام الشرعية يعني تقرب بيها غير الشرعية يعني مثلا الأحكام العادية إن الشمس تطلع الصبح وتغرب بالليل مش ما تجعل أدلة فقهية دي مش مسألة في الفقه إن الشمس تطلع الفجر والمغرب بتكون الشمس غرى خلاص وبالليل بيبقى غير الشمس الصبح بيقرب الشمس دي اسمها الأحكام العادية اللي بنوقة العادة يعني موجودة كده الأحكام العرفية أن المياه سائل مثلا والثلج صلب، تالي بارد وما ينهيش بردة وهاك بس كل الحاجات دي مش مسائل يبحث في الفقه الفقه يصل يبحث في مسائل أحكام المتعلقة بالشريعة العملية يخرج بها الأحكام الاعتقادية أحكام العقيدة ما يدخلش في الفقه تدخل فين في علم العقيدة وطبعاً يعني هما أخرجوا كمان أو ما في كأحكام الأخلاق وإن كان يعني هي دخلة في التعريف فإن كان المفروض يتكش كمان في الفقه ولكن ما دخلواش للفقه بأسف كمان كان بقى كويس أولى بالفقه ليه ما دخلش الأخلاق في الفقه؟ إن حدها مش منضبط قوي عند الناس معروض أن الموضوع هيبقى خلافاته بثير جداً وحدودها كبيرة وبعدين ما هياش اه احكام عملية بمعنى افعل ولا تفعل يعني زال فقه كده ولكن هي احوال قلبية فسبوها للوعظ مثلا لو ترقيق القلوب ماشي؟ مش عملية يعني بمعنى الفعل بالبدني يعني ولكن هي عمل للقلب فأمو سيبنها في حتة لوحدها كده اللي هي الاخلاق لكن هي عملية بب وموزة عمل الاخلاق دي مش عمل فأملي. على القلب بس عامل. يعني الاحكام الشرعية العملية دي يدخل فيها في الفقه والأخلاق مما بس كان عظم يخرجوا العقيلة ده اللي احنا مش هندرسه بس المقهاء اخدوا طول الوقت إلا بعض الملكية يعني ما هتكلمش بالأخلاق والكتب الفقه بعض الملكية كان بيجي تأخذ تلوي الفقه كده ومحبط شعيد مسائل من مسائل الأخلاق طيب هي الاحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التقصيلية الأدلة التقصيلية دليل نازل لبيان مسألة لحكم مسألها بعينها، زي مثلا هو الطهور ماء يبقى مياه البحر طاهرة الدليل دوت دليل على طهارة الماء ماء البحر يعني صح كده؟ يعني إيه تفصيلية عكس إجمالية الأدلة الإجمالية اللي بقى هي أدلة الأصول يعني مثلا القرآن ككل دليل إجمالي ولكن لما تأتي آية من الآيات دليل على مسألة معينة يبقى الآية دي دليل تفصيلي لمسألة دي ماشي القرآن يدل بمجمله على إن الصلاة واجبة صح مش في وجوب الصلاة ضجوا القرآن فكذا القرآن ده دليل أصولي ولكن فين وجوب الصلاة في القرآن؟ أقيم الصلاة, أقيم الصلاة. صح؟ فصلي لربك لأن الحاجات اللي إيه؟ اللي فيها أمر مباشر بالصلاة فديها الأوامر اللي بتدل يبقى في حكاية أقيم الصلاة ديت أمر دليل تفصيلي على وجوب الصلاة ولكن استمد منين الأمر ده؟ من الدليل الإجمالي اللي هو القرآن السنة دليل إجمالي ككل لكن عرفنا أن الظهر أربع ركعات من دليل تفصيلك السنة في حديث بعينه أو وقع بعينها أو النبي عليه الصلاة معينة أربع ركعات ماشي؟ عرفنا أنه مثلا أن نضحى بالعدد المعين دوت بحديث معين الحديث معين ده دليل تفصيلي للمسألة دي تمام؟ بدل فقه بدل فقه أن نحن نطلع أحكام مجموعة الأحكام الشرعية العملية اللي متعلقة بأحوال المكلفين يعني اللي تخرج من الدليل التقصيلي بعينه هي. يبقى أصول الثقة على بعض بقى هو ايه؟ الحاجات اللي تبني ده ماشي؟ وقتوه كم واحد تايا؟ مش حاجة ده؟ تبقى؟ تبقى؟ نحن اللي تعرفنا كلمة فقه وكلمة أصول أصول يعني اللي يدني عليه غيره اللي أصلي ه假 decline يبقى الفقه هو الفرع وصول الفقه هي الأصل ماشي يبقى المسائل اللي هي أصل الفقه اللي يطلع منها الفقه هي دي أصول الفقه همعرف حسنا ممتش شوية الفقه بقى دا نفسه هو ايه شوية الأحكام بس من غير بيعي التعريف عليك شوية الأحكام اللي هنطلهحها دي هي دي الفقه هنطلع الأحكام دي شده بقى بالأصول ماشي هي بقى تعليك أصول فقه على بعض الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد لأصول الفقه طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها أو كيفية الاستدلال بها أي واحدة منها وحال المستفيد. ولوصول بدنا إيش كم مسألة؟ ثلاثة ثلاثة <أو>. بغير دلوقتي يعني اللي هما؟ الأدلة الإجمالية إيه الأدلة اللي إفنا نجيب منها الأحكام الشرعية؟ يعني نقلع الأحكام الشرعية منين؟ من الأدلة الأدلة دي اللي هي إيه؟ القرآن، السنة، إجماع، قياس نقعد نعدد الأدلة اللي بره الأدلة دي ما حدش يبص فيه يعني ما حدش يروح مثلا الكتاب الأخضر وطلع منه أدلة صح ده مش واحد من الأدلة صح الأدلة الإجمالية هم دول ستة سبعة اللي احنا هنعدهم دول الأدلة وطبعا لازم يكون في إثبات إن ده دليل يعني الإجماع ده دليل يعني لو إحنا أجماعنا على حاجة حكم شرعي لازم نثبت ده دي الأصوليين يبقى لو أثبتنا ده يبقى إجماع دليل من الأدلة بتاعت الفرق لو أجماعنا يبقى على مسألة يبقى مسألة دي خلاص نعددهم من, من مسائل الفرق طيب القياس ده دليل لازم نسمى في الاول ان القياس ده دليل ببقى وظيفتنا في الباب ده من اصول الفقه هو مين نحط الادلة اما جاء اشوف مسائل ادور فين في كذا وكذا, وكذا وكذا وكذا وكذا ماشي ايه طبعا يعني الحديثة سيدنا معاذ مهم في الباب ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعه لليمن قال له ايه يخض بين الناس بما تفضي قال بكتاب الله فإن لم تجد أو سنة رسوله فإن لم تجد اجتهد رأي ولا آل هذه كثرة أدلة لهم وأقر النبي آخر إتاي بالسنة وقيس تمام ماشي آخر حاجة رأي يصير ماشي أجتهد رأي ولا آل ولا آل بجهد يعني لا أطرق جهدا أفضل اجتهد جامد عشان أصل الحب أيس يعني على غيره ماشي بالأدلة يبقى دي طرق الفرق الإجمالية أو أدلياتها الإجمالية نسبة الأول للأدلة طيب القرآن ده ليه فبص في القرآن ده بأعينه أطلع إيه عايز أطلع أحكام إذا عايز أعرف إيه الطرق اللي طلعت بيها الأدلة زي ما عم تحك أنفسكم ده, ده دليل يعني ده أمر هوب من تقتل نفسك القراءة دليل إيه وايد من المصلين دليل اه ولا لازم يكون ليها طريقة في الاستخراج امتى الامر يبقى الوجوب وامتى ميبقاش الوجوب امتى النهي يبقى للتحريم وامتى يبقى للكره امتى يبقى كذا وامتى يبقى كذا يبقى احنا دلوقتي عايزين ندرس النصف الثاني ده نبدا الباب الثاني ازاي نستفيد او نستدل بالادله الاجماليه دي يبقى اول باب عدينا الادله الاجماليه ثاني باب كيفية استفادة أو الاستدلال بالأدلة الإجمالية أطلع من القرآن الأوامر وأقول بقى أن الأوامر ديت إما تدل على كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا حالات ماشي؟ الحاجة الثالثة حاجة المستفيد مين اللي يبصوا في الأدلة دي بالطلق دي فيطلع الأحكام أي حد والسلام كده وخلاص قل له شروط نكتب الشروط دي بقى في الباب دوت اما اعمل الثلاث حاجات دول واحد مكتمل الاهلية بالطريقة اللي احنا نصطناها ينظر في الادلة والطرق اللي احنا قلناها هيطلع ايه؟ حكم ده الباب الراجع الاحكام تلقى بقى دول الاربع كلمات المكتوبين ما تقصوا المثلقة كم باب؟ اربع ابواب الاحكام؟ ايه هي الاحكام اصلا؟ يعني اما يطلع يطلع يقول ايه؟ يقول يا واجب يا مستحب يا مباح يا مكروه يا حرام ماكيش حاجة تانية ودول الاحكام مثلاً يعني أو شوية الأحكام تانية اللي هي الأحكام وهو عايز يطلع بحكم من أدلة اللي هي الباب الثاني بطريقة معينة، أنا نظر في الأدلة هي بطريقة معينة اللي هي طريقة الاستدلال الباب الثالث أو طرق الاستنباط أو قعد الاستنباط يطلع من الأدلة ازاي يعني دي الطرق بتاعته وحال المبتهد، طبعا لو ذكر المبتهد يذكر المقلد يكتهوا التقليد قال التقليد لو <تصفيق> حال المتهمين مين يجتهد ومين ما يجتهدش المقلد امتى يقلد وامتى ما ينفعش يقلد ماشي فبذكروا مثلا في المقلد إن هو يصبح للعامي يبقى العالم ما يقلدش العالم لازم ينظر العالم ده واش طاعم إزاي عشان انظر في الابله كذا وكذا وكذا وكذا ماشي كده خدنا اول بارتي مان ما تفهم كان مثلا نقطه يومه بقى نلعب ايه ايه يعني... كلنا يعني... بلقى بغاية دي لقى تعرفين تعرف اللي هو الاحكام الشرعية العملية المستمدة او المكتسبة من اجلاتها التقصدية المكتسبة من اجلاتها التقصدية يبه هي احكام شرعية عملية ماشي طبعا من ضع الناس تزاوي في الاول كلمة كلمة العلم بالاحكام الشرعية او معرفة الاحكام يعني بس عاية هبوصل مين؟ общем يعني, لو قولنا هو الأحكام يعني الكتب. هو، ده الفقه. لو انت عرفتها بقى. تبقى معرفة الأحكام الشرائية وده الفقه اللي هو انت فينته يعني. ده وده مش مهم. زي بربطه عريف القصول. القصول هي ايه؟ طرق الفقه أو برضو معرفة طرق الفقه أو العلم بطرق الفقه المغي. يا باه يا باه يا. يا الأصول نفسها يا المعروف. التعريف بقى ايه؟ تعريف طرق الفقه الإجمالية. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الاستفادة منها هو الاستدلال بها. يعني ممكن تقوله كيفية الاستدلال به؟ ازاي تستدل بالأدلة دي؟ أو طرق أدلة؟ أو طرق هي الأدلة. وحال المستفيد. مين اللي ينفع يستفيد من الأدلة دي؟ يعني مين اللي ينظر فيها. أنهي وصف للعالم اللي ينظر في الأدلة. اللي هي القرآن والسنة والجمع والقياس دول ويطلع منهم الأحكام. الناتج بتاع الثلاث حاجات دول هو الأحكام فبقى ده الباب الرابع فبقى أصول فقه أربع أبوايا الأحكام هي هي الأحكام وده ما يجيش عشرة في المئة من كتاب الفقه تعريف الأحكام بس اللي هو الناتج يبقى أنت لما هتتدرس المسألة المعينة اللي موجود أدلتها في المكان ده بالطرق دي وانت عندك الآلية تطلح حكم من الخامسة التكلفية أو من الأحكام الوضعية نقول ذلك بات الأحكام طيب هنطلع أحكام الباب الثاني اللي هو بيتكلم في قصة الفقه هي ايه؟ طرق الفقه الإجمالية اللي هي الأذلة هي هي الأذلة الإجمالية اللي احنا قلنا منهم دلاتي أربعة هون وبعد كده كيفية الاستدلال وحياة المستدلل أو المستفيد دي تتضمن الوضعية يعني مثلا هو يعني مشتغل بحكم يعني, يعني يعني ايه حفل أولاد الأبي عنده حرامة وحليلة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 الإنسان الشخص يعني يبقى هو حكم تكليفي يبقى الحكم ده على مين على فلان يبقى فلان الفلان ده أو البني آدم يعني المسلم حرام عليه فعل كذا أو مباح له فعل كذا أو مكروه فعل كذا حكم ماشي؟ يبقى صلاة الظهر حكمها واجبا ده اسمه حكم إيه؟ تكليفي ماشي؟ أحكام التكليفية كم واحد؟ خمس اثنين فعل يعني الشرع حث على الفعل واثنين تانيين حث على الترك هو واحد في النص اللي حس على الفعل او على الترك اللي هم مين بقى بالتفتيب الواجب المستحد والمباح والمكروه والحرام كده بايه بترتيب من الوجوب للحرام تعريف بقى كل واحد من دول الواجب اللي هو ايه او الفرض ما يثاب فاعله ويأثم تاريكه تبعا في تسطر كده لو بتكتب ويبقى اللي بعده المستحب يوثاب فاعله ولا يأثم تاريكه ايه ماشي المباح لا يأثم ولا يثاب فاعله أو تاريكه المستحب بقى لو فض المباح انت هتحكم عليه انه مباح ولا انه هو قلحخ بغيره شرب المية مباح ولا مش مباح لو خد نية لو ما مبقاش مباح بقى حكمه حاجة ثانية واحد من الاربعة التانية ماشي؟ لو هو فضل مباح يبقى لا يوثب ولا يأثب تمام؟ هاي المكروه المكروه هو فئة لا, لا يأسا فاعله ولكن يثاب تاريكه نضيف قصدا بعد شوي قصدا ايش قصدا هو الفاعل في الاول ما وناش قصدا يعني يثاب فاعله اللي هو الواجب او يثاب فاعله المستحب ليه ما وناش قصدا مش هيفعل الا قصدا يعني الاعمال بالنيات لو هو ما فعلش اصلا يعني او ما كدش نية يبقى لو النية معدومة مفيش فعل أصل لو النية مش صحيحة يبقى منفعش نقول إن ده كان فعل صحيح يبقى النية أو الفعل قصده متضمن جوه كمة الفعل لكن الترك ممكن الواحد يترك بغير قصد صح؟ يعني مثلا نظر للنساء حرام تركه يثيب صح؟ لو قصد الترك إنه معاحد مرمي في الصحراء. ما فيش اي حاجه خالص يمكن اتمنى لو موجودين ما يبص ده مش حاجة ده ترك بس مش قاصد مش قاصد الترك بداله يثاب ماشي واحد مش في باله اصلا شهوه خالص ما بيشتهيش ده كويس اساسا اه بس هو على الترك بينشغل في حاجات ثانيه لو كنا رحمه هو بس يعني بس ما يثابش على الترك ماشي يبقى في الترك اضافوا كلمه قصد عشان المعنى ده يبقى في المكروه لا لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا والحرام <تصفيق> يثاب <تصفيق> فاعله ويثاب تاركه قصدا برضه ماشي الصراحة تعريفات الكمشه اللي احنا قلناهم دول تعريف الفقهاء مش تعريف الاصوليين انا الفقيه ما يقول دلوقتي الواجب يا ابني هو ايه اللي عملته تحصل واجب ولو ما عملتوش تعاق كده هو بيفقد مين الطالب طيب حلو قوي الاصول بقى بيخطب مين بيخطب الفقيه نفسه ما بيقولوش بقى ايه بدور في في الادله على الاشكال انه عليه ثواب يبقى هو دوت الواجب صح تاني ايوه احنا نعرف الاول بعد انا اقول ده جه منين ماشي ماشي يا اساتذه الموضوع قصده مثلا ان مش حد اخذ لوحده طب هو قاعد اه هو كان قاعد وجاله ميه غسيل يعني هو قعد وما قعدش راح شرب طيب كده يا اخو سؤال مش ما قعدش ما قعدش طب قعد عادي لا اي ظروف اهو ما قاعدش. ورح عاجز زي هم ما واجعه ماشي. ماشي. ماشي. اللي لو كان جنب ان رجله واجعاه هو عشان ياخد السنة ماذا طب ايه بقى كصدا ما هي دخل جوه الفعل ان هو فاعل الفعل ده هو ال... السواب على ايه كن المتحب ماشي. ان يوعل عشان يشرب يبقى ان هي دخل جوه الفعل ده عايز تحطها في قصد ومش يحصل حاجة بس هما قصدوه من احنا ما بنبحثش ماشي. في النيه مثلا يعني ممكن يعني فاعله محتاج باش يجا يجا لا قصده ان التعريف ده موازي على اصول فبس ان ممكن يبقى عليه اعتراضات كتير جدا ماشي انا اجوده مختص <تصفيق> ماشي نشوف ان بيتحرس في, في, في الواجب وفي الـ في الكل بقى لو عايز بدل القصده الثانيه دي كانها مختص مثلا يعني سواء مش قصده مش بي يعني ايه احنا لو لو هو قاعد هو مش مختصيه كده يبقى ده ما ماشي المستحب وده اللي انا بقوله يعني هو ايه لو انت فعلت المستحب وانت مش في النية يعني واحد داخل يتصل عشان حراني يوم الجمعة ده ما عملش المستحب اصلا فهو بيقول دلوقتي يعني ده معناه ان هو يفعل محتسب اه ماشي بس صحيح يعني معنى صحيح في الحالتين لو انت قلت خلاص هو الاحتساب هو الفعل يعني لو شلنا الاحتساب من الموضوع لو شلنا النية من الموضوع الفعل ما موجود اصلا يعني مفيش مفيش فعل فخلاص احنا بنحكم على ايه ده هغوش الجمعة، ولا مش هغوش الجمعة؟ مش هغوش بالجمعه ده واحد طرطش على وش ميت ما فيش حاجة ما عندش حاجة يبقى دوت أصلاً مش داخل في المسألة يبقى ده مباح على الطريقة هذه. الواجب بقى الأصولي على الرؤوس زي قبل ما نكتبه نقوله بالبلدي ان ربنا عز وجل يخاطب الناس بالفعل بالصيغة الالزام لازم تعمله ماشي يبقى هو ما طلبه الشارع او طلب الشارع فعله. طلباً حتما او بصيغة الحتم ماشي؟ انا عايز اقول اللي هنا عشان ما نضغبش او ما طلب الشرع فعله طلباً حتما يبقى الشرع ده اللي هو نقصد به؟ المشرع اللي هو الله عز وجل او النبي عليه الصلاة والسلام نقلاً عن الله يبقى الشرع ده عشان بس تتاخد مجمل الادلة كلها اي دليل من الادلة اللي احنا لسه نتكلم فيها القرآن او السنة او الاجماعوي تستدل منه ان الطلب ده طلب حتمي يبقى مين الواجب طب لو طلب بس غير حتمي يبقى مستحب طيب لو طلب ترك حتمي يبقى حرام طلب ترك غير حتمي يبقى مكروه ولا فعل ولا طالت ما فيهوش طلب مش موجود دي طلب يبقى ده مباح ماشي بالاصوبين بيعرفوا التعريفات دي المين؟ دي الفقير، بيقول بقى الفقير لما دي تبص في الأدلة بص على الطلب الحتمي لو لقيته مطلوب طلباً حتمياً يبدأ واجب مش طلب حتمي يبدأ مستحب وكذلك فين؟ التلاتة البقية هذا بقى هنمش في اللغة بعد كده لما الله عز وجلو الأقن الصلاة ده طلب حتمي ولا مش حتمي؟ نرجع بقى للأصول تاني دي هو بقى طريقة الاستنباط نشوف بقى باب الامر. الامر لما بيجي بأن يصيغه يبقى حتمي وأن يصيغه ما يبقاش حتمي هو اصلا الحكم ويبقاش حتمي. هذا ما الوقت لسه في تعريف الحكم يتقال عليه واجب لو كان الطلب حتمي الطلب بمعنى لو ترك الانسان هيأفد. دي الترجمة اللي ترجموها الفقهاء اللي كل الناس بقى عوام الناس. ومنش علاقة ده بمخطبة الشارع للفقهاء هو وبيكلم دلقة الفقه نفسه بقول لك ده لازم تعمله وإلا تاخد إثم لو ما عملتوش ولو عملتو تاخد صراحة دي قضيئة وبشكل الموضوع بس ماشي؟ بتعليك الأصوليين للواجب بمسألة طلب الشارع طلبا حتميا أو طلبه الشارع طلبا غير حتمي ده المستحب أو لم يطلبه الشارع فعلا ولا تركا ده اللي هو المبائح أو طوى الشارع الكف عنه طوى بالحتمياً أو نهى الشارع عنه نهيًا حتمياً نهى الشارع عنه نهيًا غير حتمي ده اللي هم الحرام المكروه فهمت كده دول الخمس تعريفات بتوح الخمس أحكام التكلفية للفقهاء والأصوبيين نحن معينين دلوقتي بتعريف الأصوبي طبعًا من كلام أصول فه النوع الثاني من الأحكام هي الأحكام الايه؟ الوضعية الأحكام الوضعية معناها أن هناك فعل مش متعلق بالمكلفين حاجة لو حصلت طبع شروط لحاجة ثانية بمعنى الشمس طلعت في الفجر يعني المشي. الشروق يعني قبل الشروق يعني الفجر طلع خلاص ده معناه ان انت تأثم ولا تصاب مالي ومالي ومال الشمس دخل وقت الفجر طيب انت تأثم ولا تصاب دخل وقت الفجر المشاعر الموضوع لسه ماش حاجة صح؟ تكليف لفتا بعد كده يجب عليك انك تؤدي الفجر صح؟ بس تضعش الفجر ده حكم وضعي ليه يدخل وقت الفجر لما يدخل وقت الفجر يترتب عليه الحكم التكليفي طيب ينفع الفجر يدخل من غير ما, ما الشمس تطلع يعني بزاية اللي ينتهي يعني يعني يبدأه وضع لده ماشي؟ هيك طبعا تسلث نقات الحكم الوضعي نبعد عن بس انثالث صدع عشان ايه تسلطه اثنين عن بعض مثلا الوضوء او الطهارة عموما الطهارة وضعت لصحة الصلاة يعني هي موضوعة شرطا لصحة الصلاة بمعنى لو الطهارة وجدت يبقى الصلاة تكون كاملة لو فقدت الطهارة الصلاة مش هتبقى موجودة يبقى الشارع وضع حاجة شرط الحاجة تانية انا فين في الموضوع مش مكلف يعني ده مش حكم تكليفي الوضوء بالنسبة للصلاة مشان مش اللي مكلفني مشان اللي وضعه في حاجة ماشي؟ دي حاجة مسألة تانية عن انك مأمور بالوضوء ومأمور بالصلاة ده الفهم التحليلي. فهم ولا مش ما فهم؟ ما هو اللي مش هادا مأمور الوضوء؟ ما هو شو بس كان الصلاة؟ ما في شيخ واحد ما فهم الوضوء وواحد وكذا مش هاي حاجة؟ إيه. إيه؟ أو موضوع مأمور الوضوء استحبابا من غير حاجة استخدام الوضوء. ده ده نظري اه يعني ان انت تبقى على الطهارة مستحببا يعني استحباب استداده الطهارة ما بشرحها كده انا من غير الطهاره وخلاص مش سبب لحكم ما قلناش بس ده أمر تكليفي اهو كتليفي يعني حتى هو تكليفي من اه هي نفس المسألة ممكن تبقى حكم وضعي وتكليفي تكليفي بس احنا دلوقتي بنتناقش لما اقول مثلاً ان غروب الشمس سبب لدخول وقت المغرب الحكم دوت ينفع قال عليه واجب او مستحب او مكروه او مباح او حرام غروب الشمس دوت واحد من التكاليف دي مش كده صح طيب القتل مانع من الارث يعني لو واحد قتل ابوه ما يورثوش القتل بالنسبه للارث مانع المانع ده ينفع يوصف بحاجه من دول لكن القتل طبعا موصوف بالنسبة للمكلف إن هو قتله في الأول ده بحاجة تانية في الحكم التكليفي إنه حرام مثلا ماشي؟ طيب يبقى في أنواع تانية من الأحكام الشرع وضعها للدلالة على أوصف أحكام في أشياء أخرى يعني هو مش حكم في ذاته ولا له علاقة بالمكلف هو حكم بالنسبة لواحد تاني يبقى الوضوء في ذاته بالنسبة للمكلف مستحب صعب الوضوء مثلا ده حكم تكليف. او واجب. مثلا يعني. لكن هو بالنسبة للصلاة شرط. الشرط ده حكم واضعي. دخول أشر, اشر الحج. مثلا اه. دخول اشر الحج دوت هيبقى وضعي ايه. امكانية الحج بقى ان هو ده هو الحج ممكن تحج في الوقت ده. ماشي؟ ده حكم واضعي. الله الحكم المكاملين لبعض يعني. محكات مكملة لبعضنا. ماشي؟ <تصفيق> بس هنا عشان نقول ايه هي دي احكام ولا لا يعني شروق الشمس ده بيها انتهى وقت الفجر صح؟ شروق الشمس ده انتهى بيه وقت الفجر ده حكم ولا مش حكم؟ حكم بس ايه علاقته بالاحكام التكفاية بالشمس اللي فاتوا فقالوا بقى الاقسام اللي جاية دي مش اقسام لها علاقة بالمكلف فسموها حاجة تانية ماشي؟ في نتما ما صليتش يعني مثلا اللي كتب كتاب الورقات اللي احنا ممكن ناخده بعده ده ان شاء الله قال للأحكام سابعة الخامسة اللي احنا قلناهم دول والصحيح والفاسد يلا بمرة يعني لما انا اقول عالعقد صحيح او عقد فاسد معناه يعني مثلا بيعتلك حاجة بعقد صحيح معناها ان انت انت تركت الحاجة دي وانا اخدت الفلوس خلاص لو العقد فاسد يبقى لازم نرجع البيعة العقد ضايز اصلا ما ينفعش يكمل فلازم نرجع البيعة ده ما بيش علاقة بالثواب والعقاب ماشي؟ فالمهم يبقى احنا على تقسيم ده هو الوضعي اه لا لسه يعني الوضع يبقى كم واحد احنا إحنا ذكرنا لهم أمثلة شرط سبب والمانع الصحيح والفاسد كم أصبحت برضو خمس هنعرف بقى كل واحد عشان تنموهم يعني إيشي الخمسة دول ما هو شبه بعض شبه الخمسة اللي فاتوا فعشان انت تحطون في قسم واحد تلاقي ده بالنسبة لعقلك مش سهل السبب والمنع عكس بعض والشرط حاجة تلتة ملوش علاقة بيهم مصاحب الفاسل ملوش علاقة بالتلاتة الضوء أصلا متكلم في حاجة تانية فهم ملهمش علاقة ببعض بس إيه المشترك ما بينهم إنهما مش أحكام تكلفية بس يعني هي حاجة مش مكلف بيها الإنسان لا هو اللي بيطلع الشمس ولا هو اللي بيغروها ولا هو اللي بيرجع البيعة ولا هو اللي حط الإرث ممنوع ساعة القتل والأحكام ديات لهاش علاقة بالتكليف ماشي؟ يبقى الواجب المشترك ما بين الخمس دول بعض إن هي أحكامي حدنحكم فعلا على الحاجات ولكن بغض النظر عن المكلف ملاقش علاقة بالمكلف ماشي؟ ودأهم بقى راحدة واحدة الشرق اللي هو إيه؟ السبب هنا أولا؟ ماشي السبب اللي هو بال... يعني بالبلد الأول هو شيء وضع سبباً لوجود شيء تاني. زي موضوع شروق الشمس كده. شروق الشمس ده سبب في انتهاء وقت الفجر. وقت الفجر ما ينتهيش إلا لما تشرق الشمس. وقت الفجر ما يدخلش إلا لما الشمس تبدأ تطلع من الفجر يبدأ يطلع. ماشي؟ اه يعني دلوقتي احنا عادينا هوت. اه نسى من النوم ما عرفش معرفش احنا امتى امتى احكم ان احنا في وقت الفجر لو الشمس لو الفجر طلع بس والشمس لسه ما شربتش بالكامل صح كده انا حكمت بايه يعني هيش وقت الفجر طيب لو احنا في وقت الفجر يبقى انا ايه صليت. واجب عليا اصلي الفجر اداء طيب لو احنا قبل وقت الفجر ما يجيبش عليا ولا يحرم عليا الفجر ما فيش صلاه قبل الاذان لو احنا بقى بعد الشمس يجب عليا شطر الفجر كان تبقى قرارات الثلاث واجبات اللي عليا دول سواء كان قبل ولا في النص ولا بعد الثلاثه دول معتمدين على اصلا هو الفجر دخل ولا دخلش يعني وقت الفجر موجود ولا مش موجود طيب وقت الفجر دخل ولا دخلش على اساس شبه السبب بقى بتوضع ليه ايه سبب دخول الفجر ان الفجر يبدأ يطلع خط الخط من خط الاسئله ايه سبب انتهاء وقت الفجر شروق الشمس ايه سبب دخول وقت الظهر زوال الشمس عن كابل السماء. ايه سبب دخول وقت العصر؟ ان الظل يكون مش عارب تعمل ازاي ايه سبب دخول وقت المغرب؟ اه كز. ماشي؟ القصولين بقى بيعرفو ازاي بيقول ما يلزم من وجوده الوجود لو هو موجود اللي هو سبب ليه يبقى موجود لو هو مش موجود ولا يلزم من و... ويلزم من عدمه العدم. لو هو مش موجود الشيء اللي سبب فيه ده مش موجود يبقى لو الشمس ما طلعتش لسه ما بظهرش يبقى الفجر لسه وقته ما اندهاش ماشي انا عاوز على الشغل ثاني كلمه زيت دي المقصود بيها امم كلمه في الاخر لما نقول الشوط الاول ماشي بعد كده فهمتوا يعني ايه وجود العدد لو السبب موجود اللي هو مسبب ليه يبقى موجود لو مش موجود ما يبقاش موجود نلض الشرط ونوصل للمانع المانع العكس لو المانع موجود اللي هو مانع ديما يبقاش موجود ولو مش موجود زي موضوع القتل للارث القاتل لا يرث يبقى القتل مانع من الارث يبقى القاتل ما يرثش يبقى لو قتل ده مانع من الارث طيب لو ما قتلش يبقى الارث خلاص ساري ايه اسم الشرط الثاني دي بقى الف مش شرط ان يرث يبقى هو لو وارث أصلاً هيرث طيب لو مش وارث يعني مثلاً واحد أو بنت مثلاً <مع فين> أتلت خالتاً مثلاً يعني طيب هو ده مانعهم الولاد ويرثهم؟ يارث يارثهم معنا مش عندهم طيب هي تارث؟ <مع فين> أصلاً <مع> نشف <فين> نشف طيب لو هي مش اللي أتلت ابن.. ابنه أتله هي طرف؟ لا. لا هي ما مليش ورقة وفعلها أصلا هي البنت مطرسش خالبة طيب يبقى المانع مش موجود ليه ما ورسيتش؟ عشان هو المانع نفسه ما يحطش بنفسه الحكم ماشي؟ يعني المانع ممكن ينتفي بذاته ولكن الحكم ما ينتفيش فهمتوا يعني ايه؟ يعني لو لم يجد شروط أخرى يعني السبب ده حصل يعني مثلا ايه؟ الدول اسكندنافية صلوا المغرب والشمس طلع صح؟ هو المفروض المغرب ده وقته امتى؟ لما الشمس تغرب طبعا مش تغرب يبقى يصلوا المغرب امتى؟ بالوقت عادي يبقى هم هيقدروا يصلوا يبقى السبب مش موجود فعلا يعني السبب مش موجود طب ازاي وجد الفعل؟ ازاي امره بالفعل؟ هي بقى موضوع لذاته دي يعني السبب دوت ممكن يبقى موجود والشيء ده مش موجود لو ما فيش موانع تانية او اسباب تانية تمام؟ اكمل نفس المفاير الشمس مش طور خالص احنا بنعمل ايه بقى ساعتها؟ انتقلنا الاسباب تانية ان احنا بنقدر للصلاة وقتها يبقى السبب الاول لكل انتفى نفس الكلام في المانع انا مش وارد اصلا زي لما معتلي شارت ماشي؟ دي كلمة في البات توضح للشرط اكتر كده عاكشتها والمانع الاول عايزين تعبين كده المانع عن شرط الشركه تعال تستوي تعال بقى هو كده تمام ماشي شكرًا للمتابعين ما عمش شكر صحيح مش موجود زي ما مرشحنا الاول لو, لو المانع دا مش موجود ما يلزمش ان يجي منه الحاجة اللي حصلت دي مثلا زي اللي هو النفاذ بكعب يرسد اللي ما قتلش يارث لو كان وارث أصلا يبه هو نفسه مش شرط للموضوع تمام؟ خلينا في الشرط الأول وعن تاني للمانع الشرط هو ايه؟ أشهره الوضوء هو الوضوء شرط بصحة الصلاة يبقى وجود الوضوء شرط لوجود الصلاح الصحيح وعدم وجود الوضوء لا يلزم معاه وجود الصلاح الصحيح المنع العكس عكس الكلام ده يبقى القتل يمنع من الارفة عدم القتل مش لازم يرث مش كل الناس اللي ما اتريكش هتريك لازم يكونوا هو أصلا من رثم الأول تمام؟ تركزتم؟ والذات دي بقاش موجودة في السبب هي المحروض ما تبقاش موجودة في السبب اريد اني بان رجح ارجحها الاول اقول لكم مهلوم ان لماذا موجودة في السبب السبب ما بيتخليش قبل طرح موجودة في الشرط والمانع لللي انا قلت ده ال... الوضوء بذاته لو وجد ما يجيبش الصلاة صح؟ بعد نقض الراح الشرط ما يلزم من عدمه العدم لو علم الشرط هو بنفسه كده كافي انه يعجن الصلاة صح؟ لو ف... لو وجد الشرط هو كافي انه يوجد الصلاة هي دي معنى كلمة ذاته يعني لو وجد شرط بذاته مش كافي انه يوجد الصلاة يبقى وجود الشرط لا يلزم معاه وجود ولا عدم ما احناش عارفين فالمانع نفس الكلام وجود المانع يمنع الفعل خالص يعدمه طيب عدم وجود المانع بنفسه مش كافي انه يعدم ولا يجب المنوع منه لكن السبب اختلافه في اي حالة لذاته او لغيره ما هو في الشاي موحة لو وزنوز مسال عاق ملع مصد تاني سال تاني غاية نعم بعم الله قرير ورفز ايه مستعد رفز ايه ايه مرون افكح ورفق ممكن الحيض اه ممكن الحيض والنفاس ما يعمل الصد او الصيان ماشي او خلينا الحيض الحيض ما يعمل الصيان يبقى لو ما فيش حيض أو لو في حيض يبقى إتعادمة الصلاة لو وجد المانع عودة إيه الصلاة حتى لو صلت باي ضبطه طيب لو ما فيش حيض لازم تصلّي بقى عشان يبقى هي صلاة يعني لو ما فيش حيض هي في صلاة يعني هي تبقى صلت خلاص لو تمنع الحيض وهيك تصلّي ولسه تصلّي لسه تصلّي يبقى هو منع الحيض بذاته فتح السكة بس هو مش لوحده عمل الموضوع السبب مش كده السبب لو طلع في الشمس ما فيش حاجة تانية احنا نستلنها عشان الوقت يخش ممكن برضو موضوع الوضوء أو, او الجنابه مع مصر الموضوع نفس الكلام يبقى مع معناها الشرط دلوقتي مثلا الشرط يلزم من وجوده ولا لا يلزم من وجوده لو العدم الفعل راح خلاص ما ينفعش طيب لو موجود يفتح السكة بس إن ممكن نعمل وممكن ما نعملش والمانع العكس ضرور إن هو لو موجود قفل السكة لو هو مش موجود بثاته يعني هو الواحده ما يعملش حاجة بس هو لو, لو مش موجود المانع يبقى فتح السكة لو فعلنا يبقى الفعله صحيح مش ده ايه؟ يعني يعني يعني يقول لو مش مضوب مفيش صدق ممكن دي دائما ماشي، دي قصتان، بس هو يعني الطهارة عموماً شرطة صحة الصدق، طهارة بقى بأي شكل؟ ممكن واحد يفقد الوضوء ماشي، لا احنا بس نتجوز، ممكن ما يلقاش التراب حتى فيصل من غير أي حاجة طيب وده برضو استثناء من انقعدة، الشرطة هيشطف بس بسبب، يعني دي أسقطنا الشرطة عشان كذا، بس هو شرط، لسه شرط، لسه شرط بده ين لو لا هو شرط هو شرط فضل شرط طقط سقطنا الشرط عشان حاجه سبب بقى ثاني ماشي دول الثلاثه اللي يعني هيتشبكوا ببعض شويه يا شيخ يعني نربط من السبب اه مش مش شرط هو بذاته يعدم ويوجد ده هو موجوده طبعا عارف ده على الموضوع اللي مر بكشف كويس قوي الله سبحانه لو طلعت الشمس لو غابت الشمس داخل وقت المغرب لو ما غابتش لو ما غابتش وقت المغرب لو حايفتش دولة دولة دولة تغرص على الشمس بقى الأشباب كلها تعطلت فعشان كده احنا بنقضل قدر تاني خالص بقى الأشباب جديدة هو موضوع الوقت بلقيش على أقرب دلد مصف المساكل هو احنا لدينا أشبابه داخل وقت المغرب بس بسرد تاني يعني الاسباب معطلة الشمس هي وقت في مكانها بيحصلش في حاجة صبح وليل زي بعضه والرابعة 24 ساعة الشمس موجودة اياما 24 ساعة الشمس مش موجودة. زي أيام الدجال كده. نعلينا من المصرات فك السبب ده بذاته بروضع الأول او السبب ده بذاته يوجد لو وجد ويمنع لو لو لو يقوم بذاته بذاته بذاته جد من أخطف تعيشه ايه بطاف يتينه يتزيه يعني <تصفيق> <تصفيق> موجود وموجود وممكن في الشرط والمانع عشان النص الثاني من التعريف لازم تكون موجوده لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدمه وفي المنع لا يلزم من عدمه لذاته وجود ولا عدمه ماشي ينتبه في الشرط الشرط والمانع النص الثاني من التعريف لازم له كلمه لذاته السبب هو ما يلزم من وجوده وجوده ولا يلزم من عدمه عدمه بس الليثاتي ده بيتقسم نصين يبقى كده راجع على نصين التعريف يا اما تشيلها ويبقى اقرص في النصين والنصين رساله واحده يعني كل حاجه فاهمين الموضوع ده ولا يلزم عدم الليثاتي نفس قد درس ولا يلزم بوجوده <من> الليثاتي ولا <تصفيق> لا يعني أحط اللي ذا لا في الاثنين طاحينة وهنا عادي يعني طب طالع شو مان أممم أصلهين آه كيف حضرت له خلصنا ما يروح كام مشوار ما يجي شغال في اللي ذا حتى من الساعة تربو السبب الثقتين لازم يبقى فيهم لذاتك، يلزم من وجوده الوجود لذاته أو أن ذاتك دي متعلقة بوجود يلزم من وجوده لذاته أو وجوده بس يعني يلزم منه الوجود، وعدم بس يلزم منه العدم، هما كده، هو ده أصله، ما نقص ولا، يلزم ذا البطيح كده من الفم. <تصفيق> <شرع> السلام <يوم> عليكم. <تصفيق> طيب الصحيح الفاسد أن نلتزم بالموقول يعني عشان ما ما تشتتش ناس نافعات كتير الصحيح هو ما يترتب عليه أثر الشرعي والفاسد ما لا يترتب عليه أثر الشرعي في العبادة إيه أثر الشرعي المنتظر من العبادة يعني مثلا يسقط يسقط الطلب يعني اللي يصلي السنة ممكن ما هو ممكن عبادنا فش إث زي المستحب صلاة الفريضة لما تكون صلاة الفريضة صحيحة يبقى ايه لو حكمنا عليها بالصحة يبقى حصل ايه؟ في المقصد من ان هو ما عليكش صباحة تانية تم لو صليت ثمنة الضغط صحيحة يبقى المقصد هو مين؟ ان ان ده الفعل انت ممكن تصلي حاجة تانية بس ثمنة الضغط اللي هانا كنت تصليها سقط منك الطلب <تصفيق> انا شبعه بالثباب بالوقت اتفقنا انا بحسش الثباب <تصفيق> بالعقاب الاصلا عشان كده تعريف الفقهاء اللي هو لا يوثاب ويوثاب ومش عارف ايه ده الوصولين مش بيه معبرحين بي أنا انت لسه مكلف ولا التكليف خلص دي يعني. يبقى الصحيح لو تم التكليف خلص الفاسد بقى لو تم. لو احنا عملنا الفعل فاسد. يبقى ايه? ما يترضكش عليه اثر الشرع المنتظر اللي هو لسه الطلب موجود. يعني انت ما رفعتش الطلب عنك. ماشي? يبقى صلت الظهر صلاة باطلة. او فاسدة. يبقى انت لسه برضو ما هي الضعب القبول. القبول ده هو الضعب العفار. يجل الله يكريمك ممكن تبقى صحيحة مش محبولة في ثواب وممكن تبقى باطلة وفيها ثواب واحد دخل صباح صباح الظهر في الجامعة الاولى ومس متوضي وناشي ووصل الظهر كله ده كده ما معنش اي حاجة؟ ده مفاق بس عليه انه يعيد ماشي؟ المسابة تانية يبقى ليس لما استخدش من الطلق في العقود الموضوع مختلف شوية مش بس مش قضى في القضيه حاجه ثانيه لو انا اتنميت عقد ما بيني وبين واحد بس عقد صحيح يبقى ساعتها الترتيب الشرعي هو ايه لو كان عقد بيع مثلا ان انتقلت السلعه منتقل الثمن ملكيت السلعة بقت تبعه بموجب العقد والثمن بقى معايا بموجب العقد لو العقد ده فاسد يبقى لا هو صاحب السلعة ولا نصاحب الثمن هو لسه السلعة معنا في ايده بس هي ملكنا انا والثمن معنه في ايدي ملكه هو ماشي؟ ولو اي عقد تاني نفس الكلام يعني مثلا اجرت واحد بعقد فاسد يبقى هو لا اجيل عندي ولا يستحق الاجرى تمام؟ النجاح نفس الكلام قلنا عقد نجاح بصيغة باطلة مثلا فاسدة يبقى لدي مراتي ولا اي حاجة ماشي؟ يبقى لدي صاحب الفاسد يبقى لدي عرفا <تصفيق> اه فتبت اي اي ممرأة انكحت نفسها فهي زاني هي واحدة اللي بزيت نفسها وتنكح اهو بس انكح مش صحيح فانبي عصموا نوصف النكاح ده بزين ايه هتروا اعجب هتروا اعجب ايه يعني لو عرفت بالنكاح ده باطل خلاص يعني لازم بقى ايه ابني اعملوا نكاح جديد يا امم شوفوا بقى زي ناشي طيب هنا في مسألة بس إيه؟ هل الباطل هو الفاسد؟ ولا مختلفين عن بعض؟ شان هم هما دايماً بيبقوا يعني شواه بعض كده الباطل هو الفاسد؟ لا؟ بعض العلماء أولاية قوي أو يعني معظومهم من أحناف يعني يفرك شوية بين الباطل والفاسد ماشي؟ الباطل هو المستوى الأعلى شوية من الفاسد يعني فاسد قوي آه فاسد من غير يعني ما يعني بدون أو... الأولايلين هم اللي فرّقوا؟ نعم، الأولايلين اللي فرّقوا الجمهور أهل العلم من الباطل والفاسد حاجة واحدة زي بعض عاد مسألتين اثنين بس هنقول لهم دلوقتي اللي فرّق وفرّقوا قالوا إيه؟ قالوا أن الباطل هو الباطل لذاته والفاسد والفاسد لوسطه بمعنى واحد باع خمر الخمر ده ينفع يتباع في أي حال من الأحوال بدا اسمه بيع باطل مافين؟ لما واحد باع أمح ينفع الأمح يتبع؟ ينفع. بس لو باعه صعب صعين أمح نضيف خدلك مكيال وخد منك أمح تعبان مكيالين ده بيع فاسد بس عشان الأمح هو اللي بيعه فاسد ولا عشان الطريقة فقاله عشان الوصف يبقى فاسد في الآخر هو مش يصير حاجة يعني ده لازم يرد وده لازم يرد يعني فالأخريق برضه عشان الأمح نفسه بيعه صحيح يبقى الفساد هنا او عدم الفساد ما كانش ليه الموضوع لوبيع الأمح <تصفيق> اللي هو بيع عشان الوصف هو الفساد فين اللي هو الفساد في الوصف اللي هو ريب الفضل سموه في ست اصناف في الحديث البر الذهب والفضه والبر والشعير والملح والرا مش كده طيب ايه منظومه الميه دي بقى اسمها البعض دول الطمرة عندو كنت بص انك الناس الوحدة بيبيع مياه عشان الانبيض والحجال الى الحقل والتمر دول السيدة حاجات دول ما يتبعوش الا يد بيد يعني اديك الذهب تديني ذهب او اديك الذهب تديني فلوسه او اديك التمر تديني تمر اده نفس الكمية وفي نفس الوقت ما ينفعش اديك تمر و تقول لي طب هجيب له البكرة تمر بقده ما ينفعش لازم دلوقتي يلا بيد وفع عند صح ما ينفعش ادخلوش من ده في ده ما ينفعش ادخل ادخل في ده بقى. ده اديته الصبغه طويله بقى ما دخلناش الصبغه دي إيه إلا لو كان في نفس الود ونفس المجلس ممكن يفقد زي يعني ما ينفعش مثلا تقول له ايه ده جنيه ذهب هات نص جنيه و2000 جنيه مثلا فرق ما بينه ما ينفعش بيع اول جنيه ذهب وبعدين ده. ده. مساله سودة كل الناس توقع منها مثلا ما ينفعش تدي له انا في فضه مثلا ما ينفعش تديله مثلا جنيه ده ويفكهولك بثمن فضه ما ينفعش ده <تصفيق> طبعا ده اي فاسد اي عقد حرام باطل تمام اي عقد فاسد حرام واي عقد حرام فاسد مش زي ده لو هو مديله ده تشتري فيه <تصفيق> <تصفيق> لا الفلوس فا مع الفلوس نفس الطينة هي نفس الحاجة مانت لو اديته ذهب وفرقه بذهب ما حصلش حاجة ولو اديته فلوس وخاطر فلوس ما حصلش حاجة هي هي بالظبط هي ينفع ضد مثلا سلسلة بخدين بالناس الوزن ما حصلنا بالظبط لو مش ناس الوزن هي ماشية تطلع فرق بعسل السلسلة الأول وخذ الفلوس بعدين اديله ديروخات المبيع ده <تصفيق> ممنوع عشان ممنوع عشان النص هو حتى العلماء اختلفوا كتير جدا فممكن نيس عليهم ايه قالوا يمكن عشان اكل ما الناس ما تلعبش في القوت قالوا معظم القوت اللي هو البر والشعير وقدام دول القوت بتاع العرب ساعتها فقالوا خلاص يبقى القوت نيسوا عليه طب هنعمل في الملح الملح مش قوت في الاخر بقى متاهوا فنسألوا هم السته وخلاص ما نقيسش ولا حاجه هم الستة دول للنص كيك ما مو عارف بيها يعني بيانا نقولك يعني هو الوزن في مثلاً ونفس المعيار برضه اللي هو عيار 21 يبقى عيار 21 وكده اه اه لا ده بعيار نفس العيار نفس العيار تاخد فلوس بعد كده مشكله طبعاً هم ما بيرضوش بكده ايه بقى عشان المصنعية صحيح. يعني انت هتديله ذهب مشغول هو بيحسبه على انه ذهب بالوزن بس وانت ما تاخد ذهب مشغول بتدفع عليه مصنعيه آه. فانت هتديله نفس الوزن وتاخد نفس الوزن تدفع فرق ده كده غلط الهياد. ده غلط بيع الأول ده وبعدين لما تاخد الفلوس يعني ده يبقى عقد وده عقد حتى لو نقصت الذمه يعني تقول له خد الدهب اهو كده انا ليا 1000 جنيه اه هات لي بقى مش عارف كذا وكذا وكذا غلط ده غلط لا غلط ده انا خش خش ما يعني خد ده كده اقشبل لي خد ده كده اقشبل لي ولا ما عشان اخد حاجه ولا ايه المهم مين اللي هيكسب المهم الصوره تبقى صحيحه اه بعد البحوث كتير اصل انت متابع الموضوع ده صح انا قلت ده اكيد لما دفع 1000 جنيه ده مش اكيد بس يعني ده من غير ما ندفع ده تمام البنكنوت <ميرضل> <تصمح> هو هو الذهب ما ينفعش تبيعه حتى بفلوس الزيب لان كده مش هيبقى ادم بيد مش الفلوس دي اصلها كانت الدهب وورق يعني فلوس ورقيه طيب انت لو بعت الذهب وقلت بقى اديني الفلوس وربع عشرة ده اه مجلس تاني بقى مبايتش بيع عامل بقى لازم مبايتش بالفن ما هو ده اللي نخاشر ده انا بقول عليه لانا ببني عليه الكلام فهو رحمد ده انا بقى السلام عليكم في الموضوع ازاي؟ شو ده بس تانيك اربع خمس امين اولو حاجه يجيب عشان يصلت بس ان الموضوع عن الفلوس مش اصلها لهب دلوقت فلما نبيع دهب بفلوس مؤجلة محصلش مشكلة بس مواصد ناش مدخولي الحالية هو الدهب ده هو الدهب اللي هو النقود ولا يعني ما الفرق بقى كده لا يبقى هو الذهب ولا لا قصة طويلة ما عليها أي زين زل نطلع منها لو بقى, لو بقى عنب العنب في أسطحنا لو, لو بقى عنب يبقى عنب قصة ثانية يا رادي أسألة فقهية لو لو بقى العنب اللي بيعملوا خام بحرام يبقى فاسد فاسد أمش باطل على اللي فرعوا يعمل طيب الجمهور بقى الباطل عندهم ثالث فاسد عدف مسألتين اتنين المسألة الاولى في الحلق. نعم هو الاصول فيها اصول الشاتعية اصول حلقية اصول مالجان بالغال في اللحن نتكلم في فيه ده مفيش فرق ايوي يعني ويمكن المستوى الجاي كمان ما بيقاش فيه فرق برضه آه. بعد شوية بقى يبقى فيه بقى شد وجنب يعني يعني مثلا ايه ايه طبعا ما الفرق طالع من ايه نفس زي بعض الفرق اصول بالضبط مش هيبقى فرق ايه البسيط جدا في ان الدريج الثبت عندي عندك. إنه ممكن نفس الدليل إننا استنتج منه حاجة وإننا استنتج هم له حاجة تانية إن مش واحدة فهم الأداة بتاعتي غير الأداة بتاعتك يعني مثلا الإمام مالك حاط إن الأصول عمل أهل المدينة فممكن أهل المدينة يكونوا متفقين على حاجة بيقولون إنها مستحضة هو ده واحدة من الأدلة بتاعته بقية المذاهب ما حطوش عمل أهل المدينة من من وممكن يبقى في حاجات مستحضة في المذاهب الملكية عشان عمل أهل المدينة فهم يبقى كده خلاص إحنا مختلفين متساوي في الطولي لا يعني فيها في فيها في لا دي قصه ثانيه انا ما كانتش الشطه اصناف دول مم. انا ابيع بذهب بالتقسيط اه طبعاً زي النظام لكن لو ابيعها جزمه بالتقسيط جزمه مش وشوها والحاجه دي مهما كانت غالية ولا خيصة مش دي القضية القضيه ان هم الشطه اصناف اللي قلناها يعني بقى ليه يتعاقد اكتر من متوشر انا هم بيعتمروا طول دي فيها مشكله يبقى الشيء دي اكتر مبرضه يعني نظريا ممكن اه بس انا مش عارف عاملين دي موجودة ولا لا ممكن اه يبقى سبب لحاجة ومنع لحاجة تانية ممكن يعني طيب اللي ما فرقوش ما بين بقى الباطل والفاسد فالرأوت مسألة الحج فمثلا عند الحنبلة الحج الباطل هو اللي الانسان كفر جواه الحج يفسد او يبطل في حالتين لو الانسان جامع او جمعها زبط يعني جوه الحج قبل التحلل او كفر ارتد في الحالتين دول الحج دوت باطل خلاص انتهى بس هم بيقولوا على اللي كفر جواه باطل والجامع جامع جواه دوت فاسد الفرق ما بينهم في المؤده بقى ايه هو ان الباطل دوت خلاص هو مش واجب عليه يعيد ولا وبقى هو بقى بقى كافر بقى اسمه بالموضوع لو اسلم بعد كده يبقى هو لسه عليه حجة الإسلام دي قصة تانية بس هو دلوقتي مخاطر ان يعيده لا مش مخاطر ان يعيده ولكن الحج الفاسد اللي هو واحد جامع في الحج قبل ما يتمه واجب عليه ايه يتمه بلغاية الاخر ويعيد اسمان اللي بعداده ليه اسمان اللي بعداده نعم الحديث كده يعني. ماشي؟ بل الحج الفاسد بيعمله فيه ايه؟ يعني هم فرقوا عشان كده الحج الفاسد دوت لازم تكمله وتعيد الثاني بعدها إنما لو واحد يبتد جوه الحج يترضوه من مكة أصلاً وما ينفعش يقعد عشان يكمل وبعدين يبقى يعيد وخلاص انتهينا يعني هو لا هيكمل ولا يعيد ده الباطل هو أعلى برجة شوية من الفئة هتغروا يا ابتوا مكة هتغروا يا ابتوا ما يمكن يستطيع فضل لحاجة فما يلحقش بقى قبل الحج يكون خلص ما. ومش اسلام كان يبعى برضه ومشن يكون حجة يعني السفر بحجة الإسلام ما نوش دعوا باستكمال ده يعني هو لو كفر واقسل ثاني يوم يكمل الحجة ده خلاص ما يكملوش لكن عليه السفر حجة الإسلام مش ليه هو خلاص هو يعني الحج ببعض هيكمله ليه التاني يكمله بقى عشان يعني يطلع روح الله يحقول يا محمد الزواتي ويبشر في الحمد الزناول إذا لا هو باطل في حالة الأرير الفاسد هو اللي حالة الجمعة ثم اللي يتم حط منهم واحدة البتاع ده وقع في الحج سواء بقى سميتها فاسد هو باطل بس هو الـ الـ الاختلاف ما بينهم في ان هو هيعيد ولا ما يعيدش لأحبينهم بالرقوس؟ ما في بس فرقوا في, في المسألة دي ما تحيد لا المسألة التانية بقى بتاعة النكاية في الزواج بعد حلابيه بس الباطل وفاسد لا حلابيه هو هشفائي بالنسبة ليس حق الحق هو جمع تفضل يعني لو على حاجات كبير اخرى بس أنا عمل كبير لا ما تفضلوش ما تفضلش بحق حق يفسد بالجماعة عوزة كبيرة التانية لها كالخبار بس ما يفسدش بحيس ان هو يعيش عايد ومش عاك بيه يعني الجماعة دا مش كبير انا ويزورك يعني لو زانة مثلا ما زانة دا نفس النوعية اه لكن ده ورش بعرف ده كده تبقى غباوه يا اخي ده من ورش بعرف يا ورش انا ما حدش تخف ما حدش اصلا انا حد اعرف انا نتكلم ايه؟ احرم او محجة مووش فاعرف ايه اللي احرم ما احرم يبدو المحرم بغا اللي بعض وبقى تحاجة ما <تكلم> تجدوا بالحجة شاء الله يتحسيبوا لما طيب في النكاح بقى قالوا الباطل هو النكاح المدمع على بطلانه والفاسد هو اللي مختلف في الفسادة او بطلانه بمعنى مثلا ال تزوج في نكاح مثلا امراه في العدة تزوج امراه في العدة النكاح ده ماله باطل كل الناس قالت النور لو واحد تزوج عقد قرانه وهو في الحج ما جمعش ولا حاجه بس عقد قرانه وهو محرم حج ولا عمره باطل برضه كل الناس قالت اهو طلعنا المحرم مالهش ان يعقد لا لنفسه ولا لغيره ولا انه يبقى ولي الحد ولا ان هو يجوز بنته و هو رايحه و مفصل على ده خاص اي عقد من دول يعقله عقد باطل عند العند الجميع يبقى نجمع على بطلها لكن مثلا واحد يتجوز من غير شهود يعني يتجوز واحدة من غير شهود ما في الشهود معوضين خاصة هو اولية واحدة يعني جوز انا جوزت واحد بنتي مثلا جوزتها الواحد من غير شهود دوت مختلف فيها الشروط ديت وجودها كشرط في النكاح مختلف فيه في فيسموا نكاح ايه فاسد اللي هو نكاح الشوب اللي سموه بقى اذا بدنا شبه. نكح شبهه لو انكح يعني هو نكاح صحيح عند بعض الناس وفاسد عند بعض الناس فاللي قال عليه فاسد يقول عليه هو فاسد بس انا مش قايل عليه باطل عشان في ناس قالوا صحيح واللي صححوا يقولوا عليه صحيح بشبهها لان في ناس قالت عليه باطل ماشي آه الفأس مختلف على, البطل. على البطلا، والنام الباطل كل الناس مجمع على البطلا، في النكاح. في غير المسألتين دول، حنقوله الشفيع على الأقل الفاسد ده الباطل كله حرار، لما يكون فأس ده ما يكون باطل. ما يقال باطل الفأس؟ إيه؟ المجمع عليه باطل، واللي مختلف فيه فأس. في النكاح يعني. ما شف؟ مختلف. مختلف. مختلف. مختلف. مختلف. مختلف. مختلف. مختلف. مختلف. مختلف. بدون ولي مختلف ولا مجمع مختلف فيه بس بس اختلاف مش يعني مش منظور إليه حاليا يعني مجمع على بعض كده يعني خلاص مبقاش مختلف فيه اللي طبعا مش فيها الصيام مش هو بس انا لو عايز انا لو في دور لا والله عامه ده اللي ما نحطه في الحين اه بس دي احنا كده نستفيد بقى ده حظي ان شاء الله ده كنت قلت لك انا قلت له هو مسافر مش كده انا طالعه مش كده طالعه انا خصوصا ان بعناها على النظر الكلام ده كله اللي ما عندهمش امتحانات شويه يعني فاكروا ان فعاليات اللي فاتت يعني أوه. لا لا. سأل يعني فاضيين على الشيخ ساهر عليك النهارده كده مش عايز يروح نروح جاي ب 8:00 بالليل مشان مش عايز يروح النهارده يرتب ايه ما يروح يعني <تصفيق> صح مش ينفع يوم ونرجع فهل يعني حلو الصبح كده عشان انا دي اكمل انا مسكين ماشي على كده على الرحله ايه نتقابل بره الجامعه اه اشوفكم بره <تصفيق> <تصفيق> لا ان هناك يعني مجمل الموضوع فيه حمام سباحه وحمام طبعا خطر جدا <تصفيق>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 حلو يعني اضحاء منها خيال كتير نحن بما الناس تعرف بعض رسوما كده عليكم بعض بس يعني لسه ما بقاش بيننا أخوه يعني الأخوه بتتبني بقى في مواقف تانية كتير منها موضوع السفر ده السفر نفسه حتى لو شرحين نلعب السفر المشاقة يعني دوك الأسماء وكانوا بيطلق بقى نحن يعني مع بعض ثمان شهور دلوقتي يبقى ديه نحن بقى ديه سبع شهور أو ثمان شهور ولسه معرفناش بعض يعني فانسفر ما مفيت في الحاجات دي جداً يعنى وقفت الحاجة تؤلفنا مع بعض هي يحكيات ان احنا نلعب ونهزر ونستعبط على بعض ونسفرنا طبعا هان بيويتي حاجات تانية او ما انا احنا هنسفر من شاء الله الـ اللي عايز يسافر يبقى يقول لنا لو انت ما سافرتوش انا نشوف بقى الدفعالة كبير من كل سافرهم براه دي العلمان انت ارس بيدي حرطات في ايه؟ حرطات طفيلة انا نردو شراحة من البلد ناخد دور صحفة معنا احنا مش هي بقى عاصل دات همم؟ شو لا حرقات مش مكمل. بقى عاصل دات دي كان موحدة كده مكمنة ممكن اللي هيسافر يعني خاصوا عنده يعرف سافر اليوم دوت واحد تاني يبقى مكان مش احسن مشكلة كبيرة يعني. يعني كل الناس ينحاق قططهم صندرات يجيها عشرة ولا حاجة في ناس بيعب معها اثنين ولا ثلاثة فاا يجي على بعض بس, في اليوم ده. <تصفيق> <من يجمال ين. تصفيق> بس. كل يوم ده من مالي من مالي من مالي الناس اللي تيجي من خفاف نجيبها من خفافين تعرفون كل واحد ثلاثة ثلث ثلث بس ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث طيب يعني واحد بس يروح بقى كويس او طيب واحد يروح سهل يعني اي حد من المحفظين يجيو يعني اللي عايز يجيو جهر التلاتة بها اي اكد اكد النهاردة او بكرة بالكتير عشان اه من العلاج العلاقة العلاقة ببنى اي حاجة تصيب العلاقة اسماليا او اي اي فقرير الولمبية مش هالضح يعني فا قابل بيني والسلام عليكم مش عارف ايه خلاص سيبوها المهم النقطة الثانيه احنا كنا اتكلمنا على موضوع ان احنا في الاجازه هنبدأ احشطة ثانيه دعوية زي صحوة قديمه دي كده بس ما حدش قال ان هو عايز يشترك فيها اللي عايز يشترك يبقى يقول لنا قول يا علاء بص اه اديني شويه مش هنفضل بس انا صحوه مش عارف انتوا عايزين تشتغلوا فيها ولا مش عايزين مش عايزين خلاص طب كمل اه اللي موجوده دي هتكمل ان شاء الله اه مش صحوه ثانيه او اثنين تانيين مع بعض في ناس من اللي هنا مش شغالين في حاجه اشتغلوا بقى في الحاجات دي بعدين احنا هنفضل موجودين في منطقة واحده لانها فيها دعوه حياتنا كلها الوقت نعمل بطل في الثانيه دلوقتي احنا في 3 4 من اللي هنا هيروحوا احنا عايزين نشتغل مثلا يعني اثنين منهم ساكنين في عين شمس واثنين ساكنين في المهندسين مثلا يعني فنقوم جايين بصحو القدام دول واحدين منهم اثنين يروحوا مع طور مهندسين ويسيبوا مكانهم واثنين يروحوا مع طور عن شمس ويسيبوا مكانهم يبقى عندنا في المنطقة دي اربعة ودي اربعة نقدر نقومها ويبقى القديمة نقصة اربعة بس ما اخصلش حاجة مش مشكلة تفضل زي ما دي ماشي ها تسافر ومشتوف مو حدش مو تسافر رأيه دماغة واختبهار انا كل اجازة مضيعينها علي apa pun fungsi dan